صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين أما بعد فلا تزال القراءة الوصولة حول القراءة في شرح الأصول من الأصول نعم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 We will sleep together in the dark and dream about our love. There is nothing I didn't try to hold on. All the people, all the walls, the men and women, all the people, all the walls, the في حقوق العبيد وموقفهم من ذلك وادعو على حال <سؤال> الاضطراب وعليكم طوره على طبقات حد هذا المحصورا فانه يقتضى ضروره اذا لم يخرج قومهم وهذا الاكراه من التي تمنع المؤاخذه فعندنا المؤاخذه يؤاخذ الانسان اذا كان عالما مختارا ذاكرا يعلم الشيء الحرام مختارا لا يتراه له ذاكرا حيث بنفس في الجمله العوارض التي تمنع من المؤاخذه عكس هذه فإن كان الإنسان مكرهًا وكان ذكره بطبراً بشروطه فإن هذا الإكراه يمنع المؤاخذة حتى ولو كان معرفته حتى لو كان الإنسان معرفته فإنه لا يؤاخذ لان هذا عرض من العوارض، فإذا الله سبحانه وتعالى يأبى برحمته ومحبة إعذاره لعباده أن يؤاخذ عبده إذا كان مكرهًا قال سبحانه إلا من أكره قلبه مطمئنن بالإيمان حد الإكراه لإكراه شروط المعتبر لعلى الشيخ صلى الله إن شاء الله قال الإكراه هو أن أخو الشخص من ما يريده ولكن أتالي الإسلام يشغل ومعه عملا مدى من أرغان على ذلك الطقيق أكبر مدى من أرغان أكبر أن يأخوصك متسدقون وهو لأقشى أو أثاني أن أخارف أحرامه فهذا ولماذا الناس الآن يأتون يقول الله في المقرآن حيث لم يجرون حين هذا الشيء وأعطى ربط ربط يعني هذا الإتراك يعتبر بالقول او لا يوجد من الشروع في الإرغام فرد في الشكل يوجد من حصول الإرغام أما القول ما؟ وهذا القول, القول الشيخ رحمه الله تعالى قد يحتاج الى قصير فنقول اذا كان القول للقادر على تنفيذ ما يريد وما هدد به فإنه يعتبر اذا كنت فتعلم ان هذا الامر للقادر وانه ليس عنده ان يفعل توعدك وليس بلاد أن يباشر الإنسان المهدد ما يريد بالشرف وإنما إذا وقع الإقراض من قادر على تنفيذك وأنت تعلم عزمه على ذلك فلا بقى تترخص في هذا نعم سؤالك فهذا نقول هذا إقراض مبلاك الجوال هذا ليس الإقراض لأن هذا ليس فيه إقراض معنى وناس جاءوا لهم جاءوا قالوا طلقت امرأتك وأنت تفتح أن تردهك فطلقت امرأتك تقول والله أنا مكرا أنا أثير الخجل منه هذا لا يصح لا ليس بغير تراه هنا هو اعتبرا والخلاق واقع والصلاق واقع وقالوا هم سنكون على سائل الحظ من مدى شيء العالمين فلوغل ولا... على أن يأثر يا في رمضان لا شيء أعيش ولا الضباط ولا بوغل على أن يأثر هو القضي لا شيء أعيش وهو مقرأ ولوغل على أن نشوف في صلاة فلوغل معه كلمة وهو متعدد وهو لا يصن والذي يصن يصن فقال أنه يصن هذا وهذا فبيضع وقال الزمن مفشنة فأول أن يصن يبغتني أي نعم فلا تصن قناة لكن لا يتابع أي حدث لان هذا القرصة وعقل والشغال قدس فلا يتابع أن يفعل هذا لا يتابعون بعضهم والطريق لا تفضل أما لو سعى الإنسان أنسيانا وقابت القرية على كذبه والإسلام حضر على كل حال وقابت القرية على كذبه للدعاء الإنسيان لا يسمون لانه الساعه سبباً ولو سبب الشقرة وقرأت نصيب 19 سنة وأزعى عن فوحسن العقام فنديد ان الصبر هو في هذا الإناء وأخذ الأمر في الإناء الثالث لا يعلم انه في هذا البناء ولكن ما مهزئ فلا أشيء أعلم المزورة على وهي إلى أين نعم <تصفيق> فاي انسان يكره على محرم فان ذلك يكون معتبرا لو تحقق يكراه بشرط ايا كان هذا محرم لكن العلماء اختلفوا الزنا هل يتحقق الإكراه الزنا يمكن مثلا واحد يكرهك على مثلا الفلان يكرهك على الكفر يكرهك على مثلا صرق من مال فلان هذا ماشي لكن يتريبك على الزنا العلم اختره في هذا يتحقق الاطراع هذا او ما تحقق وانما مناط الخلافة راجع الى امنه علاج الانسان بفرج المرأة لا يحصل قط الا اذا حصل انتصاب والانتصاب لا يكون إلا مع شهوة، فهذا المكر إلا أنه يحصل له شهوة مكر هذا كارث هذا الامر يحصل له شهوة جيبا فإذا حضلت شهوة وزان بهذه المرأة وآت بهذه مع معناه حصل نوع تلذ هذا التلذ يتنفى مع الإكراف هذه علة من منه والصواب أن هذا الإكراف يعتبر حتى في، لان الإنسان قد يحصل نوعا لا له نوع لذة وهو قاعد شكم حكم الطبيعة حكم الطبيعة واحد أقرأ على الزنا جعلوا مرأة ويجبر على أن يزني وإلا فيخت قد يحصل نوع لذة أو الانتصار بحكم الطبيعة لا بحكم الاختيار فالصابع ما أن الزنا يعتبر فيه الاعتراف من قولي أهل العلم. محمد قتل فهل يعتبر فيه الاكراه واحد اكره رجلا على ان يقتل اخاه الجواب لا يعتبر، لان الاكراه انما شرع الترخص به او كونه عارضا لانه استلقاء نفسه فإذا كان الاستبقاء نفسك على حساب غيرك فما إنس، إن واحدا لمقتول فليكن له. لأنك إذا قتلت قتلت ظن، أما لج إذا قتلت آخر فالقيسم نفسك فقد قتلت نفس وحافظت على منك ومن الممكن. نعم. لو أن رضنا لوضعت الشرك الله أو مخيام شركة ثم الجواب كانت عدة موسوحة لفترق عن جزء من المقربة فلوضعتنا ان رضنا نشا في بلدنا سؤال ثاني سؤال لو أن رجل لو أن الشرك ودعوا إلى الله لجزء أو المخيام هذه اتتذاج ثم اتركنه الجواب كلمة عنده سبهة تستيرت عن جامعة لتحرق فهو قلت أن نشأ في ذلك وأنه هدف الثلاث يعودها أن أعبادة سبور ليس فينا شيء فهو معذور وإذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرط لا يتقال أتبع معكات أعلم الآذاري وإشتاري فهذا قل معذور لأن عنده سبهة اما اذا كان لا يدري ولا احد قال له ذلك اطلاقا ولا يعرف أن هذا شرك فالله عز وجل يقول وما كنا معجبين حتى نزعت رسولا وقال له وما كان الله ليطيل قوما من بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والا ياتي كثيرا وقد مرت علينا هذه المجتبس وقلنا الصحيح انه لا فرق في رفع الاسم عن الله وعقله سواء فيما يسمونه رسولا او لا يسمونه فروعا فكله سواء والمهم هنا انه سبق ان مواقع التخليص ثلاثه الجاهل والدنيان والنصران وهذه المساله سبق ان الكربون كثيرا والشيخ رحمه الله تعالى كلامه سبق <تصفيق> وان بينا هذا وان الانسان الذي يعرض في مثل هذه الاشياء التي هي واضحه من الدين الذي يعرض في هذا هو انسان لم يبلغه الشكر هو لا يعرف ان عباده في القبور حرف نشا في بلده هذه البلده اجمت على هذه الصفات حول القبور وغير ذلك من مظاهر الوثنية ولا يعرف أن هذا شيء ولم يخطر بذلك ولم يسمع قط، فهذا يعظر لأنه لم يبلغه بشكل ولم يعلم ولم يصله شيء هذا يفرق بينه وبين الإنسان الآخر هذا الإنسان الآخر بلغه أن هذا الشيء حرام بلغ في جماعة سنيين يحرمونه. في جماعة بيقولوا ان هذا شر في جماعة بيقولوا ان هذا ممنوع ثم انه قال في نفسه ان هؤلاء الذين تتبعوهم انما هم علماء الذات اما الاخرون ما عندهم شيء لا عندهم تجار ولا عندهم صناع ولا فاشل في التعليم ولا معاه هندسه ولا معاه علم لا جرا لهم بالشريعة بالشريعه انا اتبع علماء واتبع مشايخ هل هذا يعبر؟ الجواب لا يعرف ما السبب ما السبب أنه بلغه الحق وكان يتعين عليه. ان تتحرك نفسه لطلب الهدى لكنه قطرت أي ذلك ولم يطلق ففارق بين شخص تحركت نفسه لطلب الهدى لكنه لم يطلق لم يطلق هذا الذي وجد وجده فهذا يعرف وبين رجل بلغه الامر فتقاعد واشتبه على هذا الامر باشتباه عندي علماء عندي مشايخ عندي عندي فهذا ما يعرف ولئن أعبرنا هذا فجدير ان نعذر من قال إن وجدنا هذا أنا على امه وإن على أثارين مختلف فإن هذا إعراره وهذا الاعراف ليس عذراً قال سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بيد ربه ثم اعرض عنه وقال سبحانه والذين كفروا عما انذروا معرضون هذا معرض هذا معرض ليس انه تعلمه ووصل الى هذا وليس انه سعى ووصل الى هذا ولكن هذا الانسان معرض معرض اذا عند تقصير ولد عند تقصير لا يعذر يبقى إذن الآن نصرق بين شخصين بين شخص لم يسمع عن الحق قطر ونشأ في هذه البلد وسعى هذه المضايا المنوثنية ولم يسمع عن الشرك قطر ولا عن الحق قصر. رجل عاش وصف مشايخ ومات على ذلك فهذا نقول أمر الله سبحانه وتعالى هذا أمر الله عزيز طيب ورجل آخر بلغه حق. فأعرض عنه بلغ الحكم ولكن أعرض عن تعلمه ولم يذهب بشبهة التعلق به، فهذا لا يعضي هذا لا يعضي لأنه كان ينبغي عليه أن يسعى لتعلم الحق والهدى وهذا أشار إليه القيم قيم الله تعالى في طبقات المكلفين وأشار إلى طبقه من هذه الطبقات وهي الطبقه التي تب بفلوس للوصول الى إلى الحق ولا تصر هذه معظومة وطبقه لم تتحرك نفسها لطلب الولد واذا كان الشيخ هنا رحمه الله قال وان كان يسمع ان هذا حرام خلي بالك يسمع يسمع ان هذا حرام ولو شرك لكن قال اتبع مكانه او اتبع مكانه عليه ابي وجدي هذا غير معقول ولو كان عنده شبه غير معتبر شبه غير صحيح شبه غير صحيح كشمه المشركين تماما إن ولدنا ابانا على امه وان على اهراميه مهتدون الضلال ولا يعني هذا إن إحنا نقول ما فيش عقله بالجهل ابدا فان العبره بالجهل في جميع امور الشريعه اصولها وفروعها عقائدها واحكامها العبره بالجهل امر لا يسعنا ان نقول بغير بل لا أظن أن أحدا يقول بغيره وإن قال بغيره فانه يكون مصابي من رسوله اللي يقول ما في عذر بالشريعة ما في عذر بالجاه الجاه ليس عذرا أبدا هذا يخالف الأدلة الشرعيه ويخالف أصول العلماء قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقال سبحانه وما كان الله ربما قوما قومة لهم حتى يبين لهم ما يحتقون وقال صلى الله عليه وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون الناس الله الحجه وقال صلى الله عليه وسلم صحيح ما لا احد او لا احد أحب إليه العرض من الله سبحانه وتعالى فهذا الجانب المعتبر في كل امور الشريعه في الصحيحين ان هما حبيبه صحاب محليل النجاح شايفه الزوجه النبى صلى الله عليه صحابه سبع سنين، والرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصيحي في رواية في صلت. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي، ارجع صل في هذا صلي فنحن نقول بالعهد. هناك عمر الجهل من موانع التكليف لكن اضف عبارة لا بد منها وهي مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع لابد يتحقق شرط العمر لا يتحقق شرط العمر واحداها الاثريه على دين مشايخني واهل بلدته وواصل الحق وهو يدفع ذلك طيب أما فعل المشركون هذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع كل مشرك وعلنه الشرع بالضبط وازال عنده ما عنده فإذا وصلت الحق ينبغي عليك أن تنفق لتتعلم أما باشتباه هذا فانه لا يعد عذرا ليه لانك مقصر. لأن مقصر ولهذا العلماء مثلوا في كتب الفروع في مساله العذب قالوا كمان نشا بباديه بعيدة لا يسمع الاسلام او من كان احاديث عهد في كفر لسه ولم يتعلم واحد اسلم الان وعمال يشرب خمر أعد سنتين يشرب خمر مش عارف لسه ما بلغوش ان خمر خام. كل اللي عرفه عنه سام اشهد والله لا اله الا الله وشهد ان محمدا الله ولا حتى يصلي ولا يعرف طريق ما يعرف عن الإسلام من أشهدته هذا يعظم أنه لم يسمع عن الإسلام إلا بهذا إنما يسمع ويعلم وعنده القرآن وعنده السنة ولهذا قال مشيخ هنا كلمة جميلة جدا أذكرها للشيخ مشيخ فوزان حفظه الله ومتلع به كلمة جميلة جدا في مسألة الحجة وفهمها قال فمن بلغته الحجة و كان على حال لو اراد ان يفهم الحجه لفهمها فانه لا يعطي خلي بالك من كلام العلماء يقول ايه لو أراد, لو اراد ان يفهم إنما واحد مش عايز يفهم تقول لا لا لا لا بس لا ما يفهم هو مش عايز يسمع هو مش عايز يسمع عمر شفت كلام الشيخ على وجه لو اراد ان يفهم لفهم لا عنده عجمه في اللسان ولا شيء هذا القران والسنه ومدرس لغه عربيه ولا موجه ولا دكتور في اللغه العربيه ولا دار الشريعه ولا دكتور في الفقه ولا ولا الى اخره هذا عنده الان الان الان انه يفهم لكن مش عارف مش عارف عاوز يفهم هذا لا يعرف الان هذا الرجل ما عنده ايه؟ ما عنده مالح بخلاف مثلا من عنده عجمة في اللسان لا يعد لغة عربية في الدول المصحف كما تعرف امثلا الان اذا في اللغة الانجليزية تستطيع ترجمة كلمة واحدة فيها طيب هذا ينباجر هنفاهمه ينباجر ايه؟ نفاهمه يبقى اذا في الحج ا نقول بالحج نسم الحجر انا نسمى بالحجر نسم الحجر يبقى تضم صدر وراء لما تيزا عارف هذا القرآن وليس سن تعال باعي ولهذا قال سبحانه وتعالى في القرآن ومنهم من يستمعوا لي وجعلنا على قلوبهم أكِنَّةً أن يفقهوه في أذب المقر هؤلاء في قلوبهم أكِنَّةً أكِنَّةً بما علمه الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا اهلا للهدى بذنوبه فلما دعوا أزاغ الله وإنما ادركت صورات فمنهم يقول ايكمل ذاته بيما من فامل الذين امنوا فزدتهم ايمانا فتبشروا وامن الذين في قلوبهم مرض فزدلهم رجسا الى رجسين وما هم الرجس في القلوب هذا نتيجه زيء فاصبح هناك ران يمنع من هل عد ذلك بل الله على اذن شب كلام الشيخ عميق حضر الله قال على وجه لو أراد أن يفهمه لفتمه لكنه واحد هذا الرجل أعرف نعم فيه طيب أعرف فلنا الظاهر من الشام فمن عاش على الشرك وما عليه مع وجود العلم حكمنا عليه بالظاهر إذا كان له حال آخر فهذا لرب الصراط أما لنا الظاهر فارق ليفرق القلصا الزاني ليجزي القلصا. ألا يدع مذيعا أخو سينا في بلسق قرآن سنة في علماء يسمع يسمع مش لازم ندر يسمع ولكن هو عرف يتمع. عرفتم كيف الجبع بين المرحظين إيه المرحضان؟ مرحظ الأول إن العُط لا يسعون أن يقولوا بغيره الملحظ الثالث بتوافر شروط المسألة، ولهذا كثير منا الخلط لحصولها هذه المسألة، وذي المسألة من مسألة كبيرة إننا في واقعنا كبير تجد معتركات وممكن تختلف المشارب فيها، وإذا يبدع هذا وإذا فسق هذا وإذا تكثير وإذا موجي وإذا كذا في عذر بجاه لا ما فيش عذر جاه، والثاني يقوله في عذر جاه لا ينفع ما فيش عذر ولا ينفع في عذر. فاشل اجابه واحده غلط زي الحكم بغير ما انزلات كافر مش كافر مش فاشل ليه جمل بنبيع بالجمله لا ما في تفصيل مش حاجة اسمها مفيش عذر مش حاجة اسمها في عذر لكن نقول في عذر بشرط في عذر بشرط وخبات لابد من منين حق بص روحي في كف للحاكم غير من الله إجماع في عدم كوف للحكم بغير من الله إجماع في حالات خلاف خلاف بقى يترتب عليه من عصمة آبد عليه وصي بمخ من أجل هذا لابد جان من تفصيل المثال وبته يجمع النصوص الشرعية وهذا لا يفسر للإنسان إذا تلقى بمفرده. صعب. صعب ولكن إذا أخذ المسألة سهلة من افواه أهل العلم الرطفين هيوثر عليه ابدأ أنت بحث على قاعدة شيخ ابدأ يبحث يا ترى هتجي هذا الكلام مضبوطا على وفق النصوص أنت خلاص خلي بالك أنت تروح بالآس هنا في طريق وهنا من هنا طريق بس الطريق هذا أقصر ومستقيم وروح أنت بقى تركز تجرب ماشي لكن لا عبد من بيان اهل العلم في هذا. إنما عشان أنت تبدأ تصل إلى هذا التقصيل والدفرق طاعة عشان كده أنا بقول لك إن هذه المسائل أخذت أكبر من حجمها، ترتب عليها أمور وأوصاب أكبر مما تستشف لكن شوف كلام هنا الشيخ مثلا كلام سهل كلام سهل بسيط خارط تشتي في إشكال ابدا فرق بين إنسان وصل الحق بين الفيصل وصل الحق بين سلمى وصل الحق لم يترتب على ذلك اي شيء لا اعرف ولا منع ولا عانا ولا علم واخر علم او وصل شك فاعرف فلا يستوي هذان حتى تستوي الظلمتان ناقص طيب ناقص نقص عندنا اللي هو ايه خطا وجه